هسيء زمان فيه الفرح مخدرات جل وكيس على على <تصفيق> جن الكمية وكأس البلد قصرات بحبك أيد الحب في قلبي حب حب حب حب حب حب حب حب حب حب حب حب حب ده عمي هتخسر نفسك على ما لاش حكاياتك ده انت حياتك مولمه فارد غريبه وعالم قحته ومداواه يا ريت تنسي دمعه عينينا كان في احلامي ومش ندمني مع الشو خلاص من حالي وضغطنا علينا ندي Desh top til kimi yesta nisha mah Desit ham binag malish top din taba, pabigk kinti o mahaba nga namin istaba Daashik ده الحب في قلبي بيت حفا وعليك مرسى وضع دي لا يفافا لحد دفلس بتحب وجعله جرحنا ونكره نسمي دول حبنا تحبنا وندي الغرب ونمسى فوق ما سننا وقدي شدة الكل بيعمل مشه رحت عزام وفضل الشحم ماليش في المحنه نباتزا وبايع روحي وشارق وحال <تصفيق> الاسى سياتي فرح مخضره انكنك ميو كرسل بن مكسرات ما اتشفتني خلاص يا خساره غير السمكات بحبك وانت سايبه بي وانا مستري بتلف الدونه لا يابتي وما نفسك